بل قالوا وضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون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 صَدَّقْنَا هُمْ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ شَاءَ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أفلا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 لَا খুব জড়ু ইলাম উচু চুমফি ওমসাখিন ওম সিনি খুম লাল খুম চুসল কালুয়া ওইল না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 وادهو لا يستكبرون عن عبادته ولا استحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون ام اتخذوا الهاتم من الارض هم ينشرون لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ العرش عَمَّا يَصِفُونَ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ